ويقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق ما يشاء غير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده والله سريع الحساب او كظلمات في بحر النجى يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 في السماوات والأرض والطير صافات كل ما قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله السموات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجِّس سحابا ثم يؤلف بينه ثم يُؤَلِّف بينه ثم يجعله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 يُقلِدُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبَرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ